ويستعدلونك بالعذاب ولو لو أن مسم اللذابه عذاب ولا يعصي أنه بغتته وهم لا يكررون يستعدلونك بال. وَمِنْ تَحْتِهَا أَرْجُلٌ وَيَقُولُونَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِ الَّذِينَ لَأَمْلَؤُهُ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَأَيْنَ تَعْبُدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ آمنوا تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أدر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكعين دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وعيات وهو السميع العليم ولئن وَسَقَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُ النَّاسُ فَأَنْعَمُ فَكُونُوا اللَّهُ, الله يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ شَيْئًا عَلِيمٌ وَلَئِنْ نَزَلَهُمْ مَنْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ من بعد موتها لا يقولن الله قل الحمد لله فالاكثرهم لا يعقلون